اِتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمَنْ أَضَلُّ ممن يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ من لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون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 وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا أفكم قديم ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا وهذا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 أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا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 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذريتي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ نتقبل عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا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 قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون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 فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئده فَمَا أَغْنَى عنهم سَمْعُهُمْ وَلَا أَبَصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِذَتُهُمْ من شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يجحدون بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بهم ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمَعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ من مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به وامنوا به يغفر لكم من بكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة منها بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون